ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زمرأ مختلف ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم ما يجعله عطاما، إن في ذلك ذكر لأول الألباب.